Cysadrnywch ar fyrgych, yw gyd am ymw'n fagyd gyrchi, yw ane b'tfwlltach tysgal, Ya am yw ane a'n asyn. Cysadrnywch ar fyrgych, yw gyd am ymw'n fagyd gyrchi, yw ane b'tfwlltach tysgal, yw am yw ane Eu busquei na Cynna, ti'n gwybod ni'n ei wytysa i'n ei. Cynna, ti'n gwybod ni'n ei wytysa i'n ei. Yaa Amma, wane aboo, yahsyn, hysafaa maasal anny. Yaa Amma, wane aboo, yahsyn, hysafaa maasal anny. Si faifea'l, galob والني يتيمة والجرح اكبر من اللي بيّن احزاني مظلوم يا مظلوم مظلوم يا مظلوم سراح طعن الحزن بيا شعددلك على حواني سراح طعن الحزن بيا شعددلك على حواني تطيب بشوفتك روحي صعب ما اشوفك تطيب بشوفتك روحي صعب ما اشوفك قبالي ويشل اخرك عنا ريت ويل قرب مواني يجاوبني نزيف الدم من امضى المهر خانني مظلوم يا مظلوم مظلوم يا مظلوم صرخي <تصفيق> يا لا فرقا يا اليم الفقد يكسي يدي القفلت اكتسال يا عمى si kan tib tfretak يرد الروح اذا راحت حبيبي يجبر فادي يرد الروح اذا راحت حبيبي يجبر الله حبك يا شبيه المصطفى الهادي فريضن الله حبك يا شبيه المصطفى الهادي ما نشف بعدك من الحادي إلى الحادي صفا محرم مثلك اليوم وما في يوم أمر عادي مظلوم يا مظلوم مظلوم يا مظلوم تصعد للقال وتقلع أسى قبل يومك اتصاد للقالي وتجلعسى يومي قبل يومك ولا اشوفك على التربان تنضر عيني دموع ولا اشوفك على التربان تنضر عيني دموع يا قلبي العاشق تصبر ملومك هسنا لومه وصلت الى المصرا فاضيك منك همومك مظلوم يا مظلوم مظلوم يا مظلوم صفرني على فرجك يقول يمن فجد جاسي أني بطفلتك تسأل يا عمى وانعز ناسي صفرني على سي يا انحب فزتك اسال يا عم